أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسمين. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين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 ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قالتنا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرفل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت, فعلت, فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين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 قال إن رسولكم الذي أرثل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتقلت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونسع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال عَلِيمٌ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أَرْضِكُمْ, يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه أبعث في المداء حاشرين يأتوك بكل سحال عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس, هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إِنَّ لنا لأبرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إِنَّكُمْ إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون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 واوحينا إِلَى موسى ان اسر بعباده انكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشذمه قليلون وَإِنَّهُمْ لنا لغائظون وَإِنَّهُمْ لنا وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضغب بعصاة البحرة فلقفتان كل فدق كالفرود العظيم وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أضغطنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وكل عليه النبأ إبراهيم إذ قال وَقَوْمِهِ وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أَوْ يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون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 والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني, واجعلني من غرثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخذني يوم يبعثون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 فتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وجروع ونخل طلعها هظيم وتنحطون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسرون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا, ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي لآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نايمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون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 قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كتفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظله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 وَانتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ